شباب أمتنا أعيد وعدنا بالعلم والإيمان نبني مجدنا، شباب أمتنا أعيد وعدنا بالعلم والإيمان نبني مجدنا, نبني مجدنا، أخلاقكم كالنور من قبة الهدى، وشعاركم في الكون سنة أحمداء، أخلاقكم كالنور. قبس الهدى وشعاركم في الكون سنة أحمدا والعلم نور يجتلي حجب الدجا قود السفينة نحو شطآن آل الرجا بالعلم والإيمان نبني مجدنا الشباب أمتنا أعيدوا عهدنا بالعلم والإيمان نبني مجدنا واخذ من التاريخ سر رياضته كم سنة لله في صفحاته واخذ من التاريخ سر رياضته كم سنة لله في صفحاته هذا كتاب الله قال فاسمع ان ليس للانسان الا ما سعى كتاب الله قال فاسمع ان ليس سان الا مسعى ليس للانسان الا ما سعى أمتنا بالعلم والايمان نبني مجدنا اشغاب امتنا اعيد وعدنا بالعلم والايمان نبني مجدنا مجدنا وبساحه الحرمين يوار وجهابت العلماء على أبوابها ودمشق شاهدة العلا والقاهرة والهند حاضرة العلوم الباهرة وأدر عيونك في ربى الأندالسي تجد الحضارة والبناء الهندسي أشباب أمتنا أعيدوا عدنا بالعلم والإيمان نبني شباب أمتنا أعيد وعدنا بالعلم والإيمان نبني مجده. راها يجد كزمانها هي امه قد عزها قرانها بسال ما اثرها يجد كزمانها هي امه قد عزها قرانها بنت العداله والقلوب فداءها والحق قد شيدت به اعداؤها بنت العداله بالعلم والإيمان نبني مجدنا، بالقلب والإيمان نبني مجدنا، بالعلم والإيمان نبني مجدنا.